قُل إِنَّ لِيَ دَارَ عِنْدَ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا بِالَّتِي أُوحِيَ مَحْنِفًا قُل إِنَّ لِيَ دَارَ عِنْدَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَلِكَ